السؤال رقم 28 ألف أتوغل في الحين با أستعمل ضوء تغيير الاتجاه ثم أتوغل جيم أترقب قبل مغادرة مكان الوقوف أعيد ألف أتوغل في الحين با أستعمل ضوء تغيير الاتجاه ثم أتوغل جيم ترقب قبل مغادرة مكان الوقوف